وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَنَائِيَةً ظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ آبَاءَكُمْ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 وَلَهُ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتُوهَا وَمَا تَرَدَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم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 فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحدط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودون وأنهم بادون في الأعراب يسيرون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 يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن فتعالين امتعكن سراحا جميلا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 رزقا كريما يا نساء ان نبي لست من النساء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضُعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرًا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله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 نوفره واجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم من امرهم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 تمتعون وسرحون سراحا جميلا يا ايها النبي ان ما احلل لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك منا افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك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 اني بتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهم ولا يحزن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن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 اِن تَبْدُوا شَيْئا او تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن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 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا, يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وَقالَاوا رَبَّّنَ إِا أَطَعنَّ سَادَتَنَا وَكُبَرَ أَناَا فَأَضَلّونَ السَّبِيلَ رَبَّّنَ آاتِهِمْ غُعْسَيْنِ مِنَ العذاابِ وَْعَنهُم للَعَن كَبير إَا أَُّهَ الذينَ آمَنون